بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبع والرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنت